أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباس ضك كفين إلى الماء ليبلغ فاه وما هو وما دعاه الكافرين إلا في طلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طرعا وكررا قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخلتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا غرى قل هل يستمي الأعمى والبصير أم هل تستميظه الماك والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواعد الغثار أنزل من السماء ماء فسالت أردية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتراء علية أو متاع زبد كذلك يغرب الله الحق والباطن فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكت في الأرض كذلك يغرب الله الأنفال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لفت ذوب أولئك لهم شنو الحساب ومأواهم وَبَيْنَ إِنسٍ مِّنْهُمْ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لَحَقٌّ كَمَن هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ الْأَلْبَابُ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا التغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا من يُسِرُّون سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَهُمْ عَذَابٌ كَنَّتْ جَنَّاتٌ عدن وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم لما صبر جنف نعم عقب الدار والذين ينقون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن ينصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سدار الله يبسج الرزق لمن يشاء ويقدف وفرعوا بالحياة وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ وَيَقُولُ النَّبِيُّ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُنَمِّيهِ شَ صالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أغفلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتكنوا عليهم الذي أرحينا إليك وهم نبي الرحمن، وهو رب العالين، إلىه لا إله إلا هو، عليه توكّل وإليه متاب، ولو أن قوانا شيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كل ما مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النات جميعا وَلَا يَذَرُ النَّبِيِّينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ قريباً من دارهم حتى يأتي وعج الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهدئ برجل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم فكيف كان عقاب؟ أَفَمَنْهُ قَابِئٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَةً قُلْ سَمِعُوهُ أَمْ تُنَبِّئُنَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ من الظاهر من القول برجين للذين كفروا مكروم وصد عن السبيل ومن يغني فما له من هاد الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق فما من من الله من واق مثل جنة التي معدى المتقون تجني من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلمها تلك أقبى الذين اتقوا وأقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب شركوا بعضه، وإنما أمرت أن أعبد الله، ولا أشرك به. إليه أدعوا، وإليه ما وكذلك أنزلناه حكما عربيا، إِنَّهُ اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما من الله من ولي ولا ويق ولقد أرسلنا من قبلك وجعلنا لهم أدواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجهل كتاب يمعو الله ما يشاء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 وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ الْقَبِيلِ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَتْهُ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 لا كتاب انزلناه من ان تخرج الناس من الظلمات الى النور ببن ربهم الى صراط العزيز الحكيم أجلل الكافرين من عذاب شديد، الذين يستحقون الحياة الدنيا على الآخرة، ويصدون عن سبيل الله، ويرون عما جاء. لا. فَأَوْسَلْنَا مِنْ رَجُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ مِنْ بَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي من, مَنْ يَشَاءُ ولقد رسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكر وَالْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِمَّا تَنَنَّ وَلَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِهِ لَشَدِيدٌ وقال موسى رَبِّنَا حَمِيد أَنَنَّ أَخْبَرْنَا بِالنَّبَإِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ بينات فردوا أيديهم في أفواهم وقلوا إن كفنا بما أرسلت به وإن لا في شك من قَالُوا إِنَّا تُمْ إِلَّا